م و س ل ع ه النابلسي ر ل ل ع ل ْ م َِ ن الاسلاميه َ نَا رَبَّكُ ِ 「今日も」<音楽> ولم شيئا. قال رب اجعلني ايه قال ايتك الا تكلم الناس بلا ثريات سويا فخرج على قومه بالمحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيا يا وإلا تحزنيه موسوعه ر ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ا ل ا س ل ا ن ي أتت موسوعه النابلسي ر ل ل ت ش ي ئ ا ف ل ا س ي ا أخت ه ا ر و م و س ى إ ن ه م ك النابلسي ن م خ للعلوم ا الاسلاميه ا اسماء أخرها أولا الله إ ك ا ن صادقا وكان وعد ر س ل ا أهله ب اسماء ل ل ل ص ا ا ة و الله في الحسنى و ف ض ي الدكتور محمد راتب النابلسي الساعه فسيعلمون من هو شر م ك ا ن ه ومضعفه و ي ز ي الله الذين اتلو بدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرغدا أ ف ر أ ي ت الذي كفر بها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 موسوعه ا ل ن ت ب ش ر ا ل م ت ق <تصفيق> ي ن ل ل ي ل و م ا ل ا ه ل ن ا م ي ا ل ف ض ي ه ل د ك ت و محمد راتب النابلسي